وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ما قتم بصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي ك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا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 إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فانجها نمجزاؤكم فانجها نمجزاؤكم جزاء الانفور واستفزز من استقعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك وأجلي عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكينا ربكم الذي يزدينكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما